بسم الله ما هو تعريف النكره؟ حضن نعم كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر فهذا هو تعريف النكره وتقريبه إلى فهم المبتدئ وتسهيله عليه هو ما يقبله التعريفية أحسنته هو ما يصلح دخول ألف علام عليه وتفيده تعريفا أحسنت قال ما فهمت قول المصنف ما وضيفنا واحد من هؤلاء الأربعة هنا كيف تكون لضافة تضيفه إلى الثاني مثلا عندك غلام تريد تعريفه تضيفه إلى واحد من هذه الأربعة تقول مثلا غلامي أضفت إلى نفسك أو غلامه أو غلامها إلى آخره فهذا معنى إضافته أنك تنسبه إلى الثاني وتضيفه إليه أو مثلا أردت إضافته إلى العلم غلام زيد أو اسم نشارة غلام هذا غلام هؤلاء أو اسم موصول غلام الذي قام وكذلك إضافتين أن ولام الرجل هذا المقصود أنك تضيفه إلى واحد مما تقدم من الخمسة بإضافة الموصول إليها خمسة ومع المضاف إليه أو المضاف إلى واحد ستة هذا هو الصحيح المعارف ستة ويكون معرف إذا أضفت إلى واحد يخرج عن حيز التنكير إلى التعريف كان قبل الإضافة نكرة غلام، وبعد الإضافة إلى واحد من المتقدم يصير معرفة حكم حكم معارف. قال هل هذا الكلام هو الراجح أن المضاف رتبة المضاف إليه؟ هل المضاف للضمير فينه في رتبة الضمير؟ لا هذا غير صحيح، بل المضاف رتبة المضاف إليه مطرقة حتى المضاف للضمير في رتبة الضمير. يعني إذا أضيف مثلا الغنام إلى زيد فيقوم في رتبة العلم رتبة العلم الثانية تأتي بعد الضمير الضمير أولها في الرتبة وعلىها تعريفا وعلىها في التعريف ثم يليه هذا بعد لفظ الجلالة كما تقدم ثم يليه العلم فالمضاف إلى واحد من هذه الأشياء المتقدمة تكون رتبته بحسب ما تضيفه إليه فإذا أضفت إلى الضمير كانت رتبته في الضمير، فيعتبر من من يعني أعلى المعارف من أعلى المعارف إذا أضيف إلى الضمير، وإذا أضفت إلى العلم صار في الرتبة الثانية مثل العلم رتبته رتبة العلم، العلم بعد الضمير كذلك المضاف إلى العلم بعد الضمير تصير رتبته، وهكذا إذا أضفت إلى الإشارة صير رتبته الثالثة ويكون في رتبة الإشارة بعد العلم. إلى فرتبته في التعريف مثل رتبة ما أضيف إليه رتبة المضاف في التعريف مثل رتبة ما أضيف إليه أو مثل رتبة ما أضيف إليه وليس ثنى شيء فلا يقال إلا المضاف للضمير هذا فيه نظر وهو قول جمهور هذا والصاب خلافه الذي عليه بن مالك جماعة من النحا فهذه القاعدة على إطلاقها المضاف رتبة المضاف إليه أي رتبة التعريف تكون كرتبة المضاف إليه قال هل اشترط إذا أردت أن تضيف النكرة إلى معرفة الترتيب بين المعارف لا ما يشترط بحسب ما تريد أن تهت مثلا عندك كتاب لواحد من إخوانك فتقول هذا كتاب زيد عندي كتاب زيد عندي قلم زيد إلى آخره وإن أردت أن تضيف إلى ضميره إلى ضميره باعتبار أنه معلوم عندي كتابه أي الذي هو معروف عند المخاطب، عندي كتابه فلان عندي كتابه ما في مانع بحسب ما تريد أنت من الإضافة قال رحمه الله باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم ولكن وبل ولا وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مقفوض خفطت أو على مجزم جزمت تقول قام زيد عمر ورأيت زيد وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد من الصواب من غير لم زيد لم يقم ويقعد زيد لم يقم ويقعد لأنه الجزم بالعطف لا بلام الثانية لام الثانية لا داع لها زيد لم يقم ويقعد فإن عطفت على مجزوم جزمته فلا حاجة لإعادة لام الثانية انتهينا من الكلام على النعت وهو أول التوابعي وعقب النعت رحمه الله تعالى بي المعرفة النكره لأن النعت كما تقدم معكم تابع لمنعوت في التعريف والتنكير فاحتاج الطالب إلى أن يعرف المعرفة والنكر ما هما فذكر المعرفة والنكر عقبا النعت لأجل العلة التي سمعته ثم ذكر الثاني من التوابع لأن الكلام على التوابع كما تقدم التابع للمرفوع وهو باب العطف والعطف له معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي أما معناه في اللغة فهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه هذا معنى العطف في اللغة من معانيه الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه ولا يأتي بمعنى الإشفاق عطفت على فلان أي شفقت عليه ورحمته يأتي بمعنى الرحمة عطفت عليه أي رحمته لكن هذا المعنى الذي سمعت من معانيه اللغوية الرجوع إلى الشيء وهو المناسب للمعنى الصلاحي فلذلك اكتفين به ذكرنا الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه فتقول عطفت من المسجد إلى داري بعد أداء صلاتي عطفت من المسجد إلى داري بعد أداء صلاتي أي رجعت عطفته بمعنى إيش؟ رجعت عطفت من المسجد أي رجعت من المسجد إلى داري بعد أداء صلاتي فهذا هو معنى العطف اللغوي الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه أنا انصرفت من بيتي إلى المسجد أليس كذلك والعطف هو الرجوع إلى الشيء عطفت من المسجد أي رجعت من المسجد عطفت من المسجد إلى داري أي رجعت إلى داري الذي انصرفت عنه إيش قبل إلى المسجد الذي انصرفت عنه قبل إلى المسجد فهذا هو معنى العطف في النغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه ومثال الإضاحي ما سمعت عطفت من المسجد إلى داري أي رجعت إلى داري بعد أو نعم رجعت من المسجد إلى داري بعد انصراف عن هذا الدار بعد أن انصرفت عنه قبله وأما في الصلاح فله فهو قسمان قبل أن نعرفه فهو قسمان عطف بيان وعطف نسق واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر عطف النسق فحسب ولم يذكر عطف البيان رحمه الله وإنما ذكر عطف النسق ولا بأس أن يبين البيان وأن يذكر البيان بإجاز واختصار إلماح الطالب ليتعرف على هذا النوع من أنواع العطف فالعطف إسمان في الصلاح، عطف بيان وعطف نسق. المصنف اقتصر في الذكر على النسق فقط، فقالوا حروف العطف عشر وهذه حقيقة عطف النسق، هذه حقيقة عطف النسق يكون بينه وبين المعطوف حرف من حروف العشرة. وأما البيان فلم يتعرض له، فتعريفه هو التابع الجامد. الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات, في النكرات. هذه هي حقيقة عطف البيان التابع الجامد لاجل إخراج النعت فإن النعت يكون مشتقا هذا هو الأصل فيه وأما البيان فيكون جامدا غير مشتق وسأتي معكم الكلام على المشتق إن شاء الله مثال ذلك أي مثال توضيح البيان للمعرفة للمعرفات أو نعم المعرفة تقول جاء مثلا أبو عبد الله زيد جاء أبو عبد الله زيد فزيد ما يعرابه عطف بيان لأن عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات فلن عندنا مثلا ابو عبد الله اكثر من واحد فقلنا لو قلنا ابو عبد الله هذا يحصل اجمال جاء ابو عبد الله من هو ابو عبد الله فلان ابو عبد الله وفلان اخر ايضا يكنى بابي عبد الله فلما نقول جاء ابو عبد الله زيد ماذا استفدنا من زيد الايضاح وضحنا هذا الذي جاء الذي هو يكنى ابي عبد الله أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر أقسم بالله أبو حفص عمر ما يعرب عمر عطف بيان لأنه بين أبو حفص من هو أبو حفص هذا لأن لو قلنا أقسم أبو حفص أبو حفص ربما تكون كني كن أكثر من واحد أليس كذلك فلما نأتي بالثاني كنوا مبينني الأول مثال في الواقع مثلا قال مثلا خالد أبو بلال قال خالد أبو بلال اسمي خالد سمعت خالد هذا كثير يسمون به فلما تقول أبو بلال يا هذا بيان أو ل익ه بيان لأن لو قال, قال خالد من هو خالد هذا كثير عندنا خالد لما يقول أبو بلال يكون قد بيّن ايش الأول بين الأول بالثاني بين الأول بالثاني فالثاني يكون توضيحا للأول في المعارف وتخصيصا له في النكرات يخصصه في النكرات ويوضحه في المعارف مثال في النكرات تخصيصه في النكرات مثلا قول سبحانه وتعالى من شجرة مباركة زيتونة من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة فالآن ما هي الشجرة هذه الشجارة كثيرة مباركة صفة ما لنا دخل فيها مباركة وإنما شاهدنا في الثانية من شجرة مباركة زيتونة ما يعرب زيتونة عطبها لأنه بين الشجرة هذه ما هي هذه الشجرة زيتونة واضح أو إطعام أو إطعام لا يا إخوان نتبيه الإطعام لا أو كفارة إطعام هذا اللي نجريه أو كفارة إطعام الكفارات كثيرة قد تكون بالإطعام غيرش وغير الإطعام ليس كذلك أو كفارة إطعام عشرة, عشرة مساكين فما يعرف إطعام أو كفارة إطعام عطف بيان لأن الثاني ذكرني ليش لبيان الأول ذكرني بيان الأول والبيان إما أن يكون بالتوضيح وذلك إذا وقع بعد المعرفة أو يكون بالتخصيص وذلك إذا وقع بعده بعد النكره. فالبيان إما بالتوضيح كما في تعريفه التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف هذا يكون بعد المعرفة قال أبو فلان محمد قال أبو عبد الله محمد فهذا إضاح فيه للمعرفة كما سمعته وإما أن يكون البيان بالتخصيص يسقى من ماء صديد يسقى من ماء صديد ما يعرر صديد المياه كثيرة عطف وما يقال صفة لأنه جامد صديد ما يقال صفة نعته والمشتق أما هذا جامد هذا جامد وليس بمشتق يكون من باب الصفة وكذلك أيضا ما سمعت أو كفارة طعام مساكين من غير عشرة أو كفارة طعام مساكين فطعام عطبيان لأنه بين المتقدم فهذه الماحة بالنسبة لعطف البيان وسيأتي الكلام عليه بأوسع مما ذكره لكن لا بأس أن يذكر هنا باختصار فما هو البيان عطف البيان ما هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات فإذا ذكر بعد معرفه يكون موضحا وإذا ذكر بعد نكره يكون مخصصا لهذه النكره المتقدم كما سمعت في الأمثلة التوضيحية يُقَدُّم شجرة زيتونة مباركة يُقَدُّم شجرة مباركة زيتونة، فزيتون عطف بيان لأنه بين المتقدم وكذلك أيضا ما ذكرناه لك أو إطعام أو كفارة إطعام مساكين، فالكفارات متنوعة، فلما قال إطعام عرفنا أنها عطف بيان لأنه بين المتقدم وكذلك ما ذكر في الأمثلة وهذا النوع أقل من عطف الب... النوع من هذا العطف لا يحتاج إلى حرف عطف بين المعطوف والمعطوف عليه يكون من غير عطف هذا النوع لأن الثاني هو عين الأول الثاني فيه عين الأول فلما كان الأمر فيه كذلك لا يحتاج إلى عطف إلى عاطف يتوسط بينه وبين المعطوف مباشرة تقول جاء أبو عبد الله زيد من غير عاطف بينهما بخلاف النوع الثاني هو عطف النسق سياتي الكلام عليه إن شاء الله فهذا يسمى بعطف البيان لأن الثاني يبين الأول الثاني يبين الأول فقيل له عطف بيان وهذا النوع لا يحتاج لعاطف بينهما إلى حرف من حروف العطف لأن الثاني عين عين الأول لأن الثاني عين الأول فلم يحتاج العاطف بينهما فمباشرة قل جاء زيد أبو عبد الله فلا تحتاج العاطف وعطف البيان كل الذي ضربت الأمثل الموجود الآن يصلح فيه أن تقول بدل يصلح فيه أن تقول بدل لا مانع من ذلك تعرب عطف بيان أو بدل من شجرة مباركة سيتونة يجوز أن تعربه بيانا وأن تعربه بدلا لا مانع من ذلك جميع الأمثل التي ضربناها لك يصلح فيها البيان ويصلح فيها البدل فلعلا المصنف ترك البيان اكتفاء بالبدل اكتفاء بالبدل لأن كل بدل كل من كل يصلح أن يعرب عطف بيان كل بدل كل من كل كل من كل بهذا الغيد لأن البدل سيأتي معكم أقسامه فما كان بدلا كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان وكذلك عطف بيان يجوز أن يعرب بدلاً كل ما كان عطف بيان جاز أن يعرب بدلاً هذا هو الأصل هذه قاعدة تحفظ فلعل المصنف ترك عطف البيان اكتفاءاً بالبدل لأن بينهم اشتراك طيب وأما عطف النسق وهو النوع الثاني من أنواع العطف والمقصود هو هنا في هذا المتن، لأن المصنف قال باب العطف وحروف العطف عشرة ثم ذكرها رحمه الله فعطف النسق تعريفه هو التابع الذي يتوسط بينه وبين المتبوع حرف من الحروف العشرة المذكورة هذا هو تعريف عطف النسل التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من الحروف حرف من الحروف العشرة من حروف العطف العشرة هذا لأجل النضاح التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف العشرة المذكورة. فهذا عطف النسق جاء زيدا ومحمد هذا عطف بيان وعطف نسق كيف عربت أنه نسق لأن توسط بينه بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف العشرة هذا ما يقال له عطف بيان هذا يسمى بعطف نسق فمن التعريف ومن خلال التعريف تميز بين عطف البيان وبين عطف النسق فالبيان لا يحتاج إلى عطف لا يحتاج العطف والنسق يحتاج إلى ذانثة. وبين المعنى اللغوي والمعنى الصلاحي ارتباط بينهما. ارتباط في العطف في اللغة والرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وفي الصلاح كما رأيت. فبينهما ارتباط. فلذلك اخترنا هذا المعنى اللغوي. قال رحمه الله وحروف العطف عشرة وهي الواو والفا وثم وأو وأم ولكن وبل ولا وحتى في بعض المواضع وهذا قيد في حتى فقط وحتى في بعض المواضع لأنها في بعضها لا تكون عاطفة تكون حرف ابتداء أو تكون على ما تقدم معكم ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا فلذلك احتاج أن اتقينها لو حتى في بعض المواضع وأما في المواضع الأخرى فلا تكون عاطفة كما تقدم معكم في موضع ناصب المضارع فليست عاطفة وسيأتي معكم أيضا كذلك في موضع آخر وهو موضع الجر تكون حرف ايش حرف جر تكون حرف جر وأيضا سيأتي معكم في بعض الكتب أن تكون حرف ابتداء حرف ابتداء حتى قيل حتى حتحتت قلوب بالنوح لأنها لها أوجه كثيرة لها أوجه كثيرة وصار يضرب بها المثل يقال فلان مثل حتى أي تقلب تلون ترى عطف ترى كذا ترى جر ترى ابتداء ففلان مثل حتى طيب باعتبار الأوجه فيها اللغوية يقال ذلك حتى يذكر عن بعض النوحاء والله علم أن قال قالوا ماتوا في نفسه شيء من حتى لا توفي نفسه شيء من حتى لكثرة الوجوه التي تأتي لها فأنت مر معك فيما تقدم أنها تكون من النواصب أنها تكون من النواصب النواصب عشر وذكر منها حتى على قول الكفين أنها من النواصب والصحيح أن النصب بعدها بأنمض له وجوبا وهنا يمر معك وجه آخر من أوجه حتى وهو العطف أنها حرف من حروف العطف وساتي مع غيره إن شاء الله فتحفظها هكذا شيء, شيء كلما مر مع نوع منها حفظته فالحاصل أن حتى هذه أتعمت الناس قال وحتى في بعض المواضع بهذا القيد هذه حروف العطف العشرة التي سمعتها تتوسط بين العطف بين المعطوف والمعطوف عليه في النسق تتوسط بين المعطوف والمعطوف عليه في النسق وحروف العطف العشر على قسمين قسم منها يفيد التشريك في الحكم وفي الإعراب هذا القسم الأول من حروف عطف النسق عطف النسق أو حروف عطف النسق على قسمين قسم منها يفيد التشريك في الحكم وفي اليش وفي الإعراب هذا هو القسم الأول وهو ستة أحرف القسم الأول هذا ستة أحرف الواو والفاء وثم وأو وأم هذه الستة الواو والفاء وثم وأو وأم خمسة صح وحتى وحتى هذه الستة الأحرف تفيد التشريك في الإعراب جاء زيد وعمر جاء زيد ثم عمرو جاء زيد فعمر جاء محمد أو خالد إلى آخر عندك زيد أم عمرو فهذه تفيد التشريك في الإعراب وهو واضح تجعل الثاني موافقا للأول في إعرابه وهذا في جميع حروف العطف لكن زادت هذه الحروف بما سمعته هذا القسم الأول من حروف العطف يفيد التشريك تشريك الثاني للأول في إعرابه وأيضا تفيد تشريكه له في حكمه جاء زيد وعمر فالواو أفادت تشريك عمر لزيد في الإعراب وأيضا في المجي وهو الحكم جاء زيد وعمر الواو أفادت تشريك عمر لزيد في الإعراب وهذا واضح وأيضا في الحكم وهو المجي هذا واضح كلاهما جاء صدر المجي من هذا ومن هذا بخلاف الثلاثة التي ستأتي معكم ما تفيد التشريك في الحكم؟ تفيد التشريك في العراف فقط الثلاثة التي سيأتي الكلام عليها. تقول معنى التشريك في الحكم أن يثبت للمعطوف حكم المعطوف عليه. هذا معنى التشريك في الحكم أن يثبت للمعطوف حكم المعطوف عليه. فما كان للمعطوف يثبت للمعف، فما كان للمعطوف عليه يثبت ليش للمعطوف؟ أن يثبت للمعطوف حكم المعطوف عليه. الآن جاء زيد وعمر ماذا تستفيد من الواو أنت قد درست في اللغة الآن جاء زيد وعمر ماذا تستفيد من الواو؟ أنها تشرك ما بعدها لما قبلها في شيئين تشرك ما بعدها لما قبلها في شيئين. الشيء الأول. في الاعراب ما يختلفان ابدا ما يصلح الاختلاف في الاعراب تجعل الثاني مجرور والاول مرفوع مثلا او منصوب والاول مرفوع هذا ما يصلح من عطف واضح لابد من التشريك في الاعراب جاء زيد وعمر لابد منه وايضا في ما استفيد تشريكا اخر وهو في الحكم أي انهما كلاهما فعل فعلا المجيء كلاهما فعل المجيء هذا وهذا هذا القسم الأول يفيد التشريك في الاعراب والتشريك في الحكم ما معنى التشريك والحكم أي أنه يثبت للمعطوف ما ثبت للمعطوف عليه من الأحكام يثبت للمعطوف ما ثبت للمعطوف عليه من الأحكام من مجيء من ضرب من جلوس من قعود إلى آخر ذلك والقسم الثاني يفيد التشريك في الإعراب فقط وهو ثلاثة القسم الثاني يفيد التشريك في الإعراب فقط وهو ثلاثة وهي الثلاثة الباقيه لكن وبل لكن وبل ولا هذه ما تفيد التشريك في الحكم وإنما تفيد التشريك في الإعراب تقول جاء زيد لا عمر جاء زيد لا عمر هذه ماذا أفادت لها الآن جاء زيد لا عمر أفاد التشريك في الإعراب هل أفاد التشريك في الحكم لا لأن الذي جاء منه زيد فقط أما عمر قلت لا عمر جاء زيد لا عمر فلا حرف عطفنا فالذي جاء منه زيد الأول فقط أما الثاني فنفيت عنه المجيء فإذا هذه الثلاثة حروف تفيد التشريك في الإعراف فقط وأما في الحكم فلا يكون حكم ما بعدها غير حكم الذي قبلها حكم ما بعدها غير حكم الذي قبلها كما سمعت في هذا المثال جاء زيد لا عمر فزيد جاء وعمر ما حصل منه إيش ما حصل منهم مجين فإذا اختلفا في الحكم أو لم يختلفا اختلف أحدهم جاء والآخر لم يأتي هذا هو معنى التشريك في الحكم والتشريك في الإعراب طيب الله سبحانه هذه الماحة عن العطف وإن شاء الله سيأتي معنا إلى هنا إن شاء الله